بسم الله الرحمن الرحيم كل من في السماء لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به وقصرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين تاتينا وعدنا ذرا بي قوم ما لذ من بل تحس أقضي أو تسمعوا قم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين به قوما لدى وكم أغلقنا قبلهم من قول ها تقصوا أحد أو تسمع لهم ركذا بسم الله الرحمن الرحيم طالب ما أنزلنا عليك القرآن لتجدو إلا تذكرة الميت من خلق الارض I don't know. Uh. يا هو الله الله, الله لا لعل ياتيكم منها بقبس نوجد على النار يغذر وتمع لي ما يوقيك موسوعه فلما Yeah. yeah. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه فَكَمْ دَمْع وَأَنَّ كَوْكَبًا وانا كنت كفان دماني Allah فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبقها ومعه فتول الكبير بلا فرعون إنه ضوط وصلوا العقدة من لساني أفكروا قولي قال ربي اشرأ لي قدري واكل العبد في اللساني يا فخم كثيرة ونذكرك كثيرا إنك كنت منافق قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يبي يبي قال رب اشرق لي صدري ويسد لي أمري وقل عقدة من لساني وجولي وزيرا من أغلي فيه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قد اوتي لك يا موسى ولقد من النا عليك مضره لو وقيت إلى أمك ما يحق أن قذفيك في الزاوت في اليم يلقي اليم بالساق لي خلق عدولي له عليك محبة من ولتصنع على آثَامًا ثُمَّ آمَنُوا فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعنا, فرجعنا يا ستار وافينغا ولا تذانه كَبَ تَقُولُ غَلِ أَذُلُّكُمْ مَعَ مَنْ يَكْتُرُ إِلَى أُمِّكَ كي فرجعناك إلى أمينك كي تقرعين ولا تحزن وحزن سنفسا فرجعناك من الغرم وفتمناك ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أن وأكون كبآياتي ولا تنيا في ذكري down back, back. تَزَكَّى أَوْ يَخْشَى قال رَبَّنَا إننا نخاب. نخاب. أن يفضع علينا أو أن يطرى فقولا له قولا له لعله يتذكر لنا نقاف أن علينا أو أن يطرى قال لا تخاف إنني مع فَقُل لَئِنَّ رَسُولَ رَبِّكِ ربك لَتُؤْمِنَنَّ معنا بني وَلَا جئناك في آية من رب والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم